أن الكفار إذا رأوا العذاب لا يخفف عنهم ولا ينظرون أي لا يمهلون وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر وبيّن أنهم يرون النار وأنها تراهم وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم كقوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون وقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وقوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وقوله إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها بالله في عبادته قالوا لربهم ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك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 وكانوا بعبادتهم كافرين وقوله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقوله وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وقوله فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إلى غير ذلك من الآيات فإن قيل كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا أنهم عبدوهم مع أن الواقع خلاف ما قالوا وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون الله فالجواب أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهة وأن عبادتهم حق وأنها تقربهم إلى الله زلفا ولا شك أن كل ذلك من أعظم الكذب وأشنع الافتراء ولذلك هم صادقون فيما القوا إليهم من القول ونطقوا فيه بأنهم كاذبون ومراد الكفار بقولهم لربهم هؤلاء شركاؤنا قيل ليحملوا شركاءهم تبعة ذنبهم وقيل ليكونوا شركاءهم في العذاب كما قال تعالى ربنا هؤلاء أضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون الله في النار جميعا في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى وعزيرة بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون الآية لأنهم ما عبدوهم برضاهم بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله وحده جل وعلا قوله تعالى وألقوا إلى الله يوم يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون القاؤهم إلى الله السلم هو انقيادهم له وخضوعهم حيث لا ينفعهم ذلك كما تقدم في قوله فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله بل هم اليوم مستسلمون وقوله وعنت الوجوه للحي القيوم ونحو ذلك من الآيات وقد قدمنا طرفا من ذلك في الكلام على قوله فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء وقوله وضل عنهم ما كانوا يفترون أي غاب عنهم واضمحل ما كانوا يفترون من أن شركاءهم تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفا كما قال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية وكقوله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وضلال ذلك عنهم مذكور في آيات كثيرة كقوله تعالى ورد الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وقوله فعلموا ان الحق لله وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وقد قدمنا معاني الضلال في القرآن وفي اللغة بشواهدها إلى هنا نَكْتَفِي في لقائنا هذا أيها الْمُسْتَمِعُ الكريم وَلَنَا لقاء قادم إن شاء الله والسلام عَلَيْكُمْ ورحمة الله وَبَرَكَاتُهُ